كذا من فعل كذاك من فعل وحرف ووجد وجاء من اسم وحرف وجاء من اسم وحرف في ندى ذكر كما قلنا بالدرس الماضي الشيخ ذكر أن أباء أب أوصول الذكر على عشرين بابا. منها اقسام الكلام ثم الامر والنعين ثم الان بعد الاجمال شرع يذكرها مبصلة فقال باب اقسام الكلام فقلنا ان الكلام الحقيقه وليس من اقسام وصول الفقه الحقيقه وانما ذكره دمهيدا على اعتبار ان وصول الفقه مجاله استفادة الاحكام من نصوص الشرع هو نصوصه الشرعي ما علموا انها جاءت في اللغة العربية فيحتاج إلى التركيب بتركيب الجمل وترتيب الكلام في اللغة العربية يعني لما يتركب الكلام في اللغة العربية ولها تذكرها بطريقة مجملة جدا ولم يخبر كما يقول علماء النحو وعلماء البلاغة لأن هذا من اختصاصاتهم واهتماماتهم وإنما ذكر فقط نشارة إلى أن طبيعة ما يبحث فيه الأصول هو النصوص من القرآن والسنة وهذه مسبوكة في الأسلوب العربي فاحتاج إلى أن ندبيها إلى أقسام الكلام كما خلنا تبيده وإلا هي ليست أساسا في مباحث أصول كما أشرنا في الجلسة الماضية. فقال أقل ما منه الكلام ركب إسمان أو اسم المفعول ركب. إذن الكلام أقل ما يتركب منه في اللغة العربية من إما من اسمين أر من اسم وفعل وكذلك أيضا من فعل وحرف ومن اسم وحرف في النداء اسمان مثل محمد ومشتهد ومتدى وخاف تتكون من اسمين او اسم وفعل قام محمد محمد او قام محمد اسم وفعل قام محمد الاقل ما يتركب منه الكلام في اللغة العربية كذلك يرى من فعل وحرف كما قام ما قام ما قام ما حرف وقام فعل ولكن الواقع انه لم يتركب الكلام من هذا وإنما هو محدود يعني ما قام لا بد أن يكون في ذهن السامع شيء متحدث عنه هو الفاعل كزيد أو عامل ما قام يعني ما قام وزيد يعني ما قام متحدث عنه لكن على كل حال وطبع النظر عن الراجح في هذا والمرجو أشار الشيخ إلى أن اللغة التي بهذا الجلوب وهذا هو الذي حد أن نفهمه ولا لا نخوض في التفاصيل أيهما الرجح وأيهما الرجح ومرجح إنما هذا مثاله وجاء من اسم وحرف في الندى كيا زيد عندما أن هذه كلمة مفيدة أو كلام مفيد وأيضا كذلك أيضا النحا يقولون إنه يا زيد بس متركبا من هذا وإنما تقدر أدعو زيدا أدعو زيدا فهو اسم وفعل. والوقت ان الكلام في اللغة العربية يعني الكلام المفيد محصور في ست صور ست صور اسم او فعل نوع فعل واسمين وفعل وثلاثة أسماء وفعل وأربعة أسماء سابع. جملة ثالثة أصبحت سبعة جملتان اه ستة وسبعة إسمان وفعل واسم وفعل وسمين وفعل وثلاثة أسماء وفعل وأربعة أسماء وجملتان تكون جملتان واحدة فتكون ستة إما جملة شرطية وإما جملة القسم اسمان كمحمد المشتهد فعل واسم كقام محمد فعل واسمان كضرب محمد أخاه ثلاثة أسمان كأعطى لا كثلاثة أسماء كظننت ظنى محمد القمر طالعا وكذلك أيضا أعطى أعطى الغني الفقير إلهما كذلك أيضا هذه ظننت محمد ظننت أولى ظننت التأظمين لكن حتى تكون اسم فارز أو يكون اسم ظاهر فنأوضح لكم ظنى محمد أخاه طالما فتكون هذه الثلاثة أسماء صح بفعل واربع أسماء رأى العلمية ولا يحضرني لها مثال حقيقة هي تنصر التي تنصر ثلاثة مفاعيل التي تنصر ثلاثة مفاعيل فالذي يحضره مثال يمكن أن يسعفنا كما تشيء مصطفى أرى أعلم إذا كان أرى العلمية تنصر ثلاثة مفاعيل هل تحضر؟ نعم مثل لا. لا. لا. اي متي اعلموا نعم لا حاجه حتى نستحضر نستقبل او او تستقبلوا لنا الحكم يحضر لي حقيقه ان يكون فعل مع اربعه اسماء ذكروا فهد واربع اسماء أعلمت. نعم اعلمتو اعلمت جيد نعم أعلمته زيدا عمرا فاطما. حسنت. صح. هذا صحيح. إذن هذه أربعة أسماء. أعلمته. أنا حكيت الحبض أنني حقا كمثيل وأنا في طريق إليكم ما وجدت. أعلمته زيدا عمرا فاطما. طبعا الضمير أعلمته أو علم محمد نجارته باسم فاهد. إذا واضح. جملتان أو جملة في الحالة أو. جملة على كل حال، الجملة الشرطية: جاء محمد فأكرمه، أو جملة القسم: أقسم بالله لا محمد أفضل الخلق، صلى الله عليه وسلم. فلكن ما أدري أقسم بالله ما هذه جملة فعلية فعل وأسمع معها هذا، ولا يبدون كثيرا أن تخرج عن الصورة سبيلها الجملة الشرطية باعتبار أنها مترتبة من فعلا من فعل شرط جواب شرط ممكن ان تقول لك على كل حال هذا هو تقسيم هذا هو حصر اللغويين لتراكيب الجملة في اللغة العربية لا يمكن الا ان تكون لا تخرج عن هذه الصور الست لا تخرج عن هذه الصور الست فالذي ذكر الشيخ هنا اقل شيء هو ذكر هنا الاقل اقل ما يتركب منه وليس, وليس كل ما يتركب منه إنما ذكر أقل ما يتركب منه الكلام إما ليكون اسمان أو اسم فعل أو فعل وحرف أو اسم حرف. ولهذا طبعا ما قلنا فعل وحرف واسم حرف هذا قلنا لكم من الواقع أن هذا رخيق فيه ولكن الواقع أن ترجع إذا لابد يكن يكون في اسم مثل ما قام. لأن ما هذه الحقيقة لا شك أنها التقليل ما قام إذا كان حاجة عن زيدن مثل لو سألت هل جاء زيدن تقول نعم طبعا نعم معلوم أنها ليست جملة مبيلة وحدها هل جاء زيدن تقول نعم معلوم أنها تعلمنا لأن الجواب تكملة للسؤال فتكملت الجواب أو تكملته من حيث التركيب والجملي معروفة فيه مقدرة فيه ولهذا السؤال السؤال هذا الصور انه مقدر بالجواب السؤال او معاد في الجواب كما يقولون هذا الاقل ما يتركب منه الكلام والحقيقة وان الشيخ قال اقسام الكلام ثم قال اقل ما يتركب منه الكلام الواقع انه ان اقل ما يتركب منه الكلام ليس اقسام الكلام. إنما هو حقيقة الكلام هو لأن الأذاب أقسام الكلام وحينما تقول أقسام الكلام أقل ما يتركب الكلام ليس تقسيمها هذا وليس فإنما هذا بيان هذا بيان الكلام اللهم إلا إذا كنا أقول أقسام الكلام الكلام الذي نتكلم عنه هو مركب من كذاه ولكن مهما كان يحتاج إلى تهرير. ثم قال: وقسّم الكلام وللأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هذا تقسيم للكلام من حيث مدلوله. الدلالة. تقسيم للكلام من حيث مدلوله. يمانق الخبر ويمانق طلب امر نحي ويمانق استبهام. هكذا. هذا تقسيم الشيخ الحقيقة. ثم قال ايضا ثم الكلام تاني قد قسم الى اتمان ولعرض وقسم. نشرح كلام الشيخ ثم ننبه إلى بعض كلام العلماء فيها، وقسم الكلام للأخبار يعني إما يكون خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا هو خبر. كقوله قام زيد قام زيد هذا خبر. فقوله بقام زيد احتمال ان تكون صادق واحتمال ان تكون كاذب ولهذا قلنا لذاته يعني لذات الخبر بخلاف ما لو اقترن به ما يدل على صدق او كذب او يجزم السامع بصدق او بكذب فمثلا خبر الله عز وجل وخبر رسوله طبعا لا يحتمي الكذب ابدا ولهذا قلنا لذاته لكن عدم اعتماده من الخارج لانه خبر الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا رابطه الخبر هو محتمل او هو محتمل اصطقه والكذبه ذاته جاء زيد قلنا الشمس إلى اخره تخبر ان فاحتمال ان طلعت او ماطلت اذا كنت ذلك غير مرئيه تخبر عن شيء طبعا اما اذا كان مرئي فيمكن اقترنا به ما يدل الصدق اقترنا به ما يوجح احد الطرفين هو الامر والنهي الامر طبعا طلب الفعل، تقوم وصلي والنهي طلب الكفر لا تعصي لا تفعل هو الاستخبار الذي والاستفهام، هل جاء زيد ارأيت امرا هذا يسمى استفهام. <تصفيق> ثم قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمني ولعرض وقسم جاءت قسمة اخرى للكلام والواقع ان هذه ليست قسم الكلام وانما يداخل في القسم الاول الواقع تمني ولشك ان التمني يختلف عن الامر والنهي والاخبار والاستخبار لان الاخبار كما قلنا ما يحتمل الصدق والكريم والأمر والنهي طلب فجل أو طلب كفر والاستخوار والاستفاة لا شك أن التمني شيء غير هذه الأقسام كما تقول ليت الشباب يعود بيوما طبعا هذا تتمنى, تتمنى ما لا يمكن حصوله تتمنى ما لا يمكن حصوله وقد تتمنى ما يعسر حصوله كما لو قال الفقير ليت عندي مالا فأحج أوليت عندي مالا يبلغني الحج قد قد يتمنى مالا فأدي مال يسير لكن مال يبلغه ليحج إذا كان بلاد بعيدة قد يحتاج إلى تكاليف فإن هو تمنى شيئا عسيرا أو قال ليت غد ليت أمس يعود هذا مستحيل وهو تمني على كل حال فهذا أسلوبه من الكلام وقسمه من الكلام من حيث المدركة كما قلنا عرض اللي هو الطلب كما تقول ألا تجلس عندنا ألا تتفضل معي في البيت هذا سماع وإذا كان عرض مع الحاح يسمى حظ إذا كان عرض مع الحاح هو منه هلأ هل تزورنا يسمى حظ وهذه من أساليب اللغة وهي من أقسام الكلام على حسب ما ذكر الشيخ وقسم اللي هو سبب القسم والله لا فتصتقنا او والله لا فعلنا او الله لا أبرى النبي والدي او نحو ذلك اذا هذا قسم هذه هي اقسام الكلام من حيث المدلوب لكن الواقع عنها البلاغيين يقسمون الى اقسام تشمل هذا كله فقسموه الى طلب وإلى خبر وإلى إنشاء طلب وخبر وإنشاء الطلب طبعا ما يشمل طلب الفين أو طلب الكف يدخل فيه أيوان الحظ والعرض لكل طلب ألا تجلس وطلب الظهر. ألا تكرر علينا بزيارة هل نرى هناك هو نوع من طلب الكف وهو تمني هو طلب لكنه قد يكون يتعلق بطلب ممكن الحصول وقد يكون يكون بطلب مستحيل الحصول وقد يكون طلب عاسي للحصول ونحو ذلك وخبر كما قلنا محترس الطاقة وإنشاء الإنشاء هو أن تنشئ كلاما لا ليس خبرا ولا طلبا كما لو قال مثلا المسؤول لمن تحته أنت مكلف بكلام سبب إنشاء أنت مسؤول عن المهمة الفلانية أو قال الزوجة لزوجتي أنت طالب هذا إنشاء فهو ليس لا يريد المؤمن ليس مما يحلل السلطة والكلم وليس طلبا إنما هو إنشاء إنشاء جيد لا شيء يترتب عليه آثاء فإنشاء لكلام ليس طلباً وليس خبراً ليس طلباً وليس خبراً ليس ما إنشاء وهذا هو التقسيم الأذق هو التقسيم النعم والأشمل يشمل جميع أنواع الكلام ولا يكاد يخرج الكلام أبداً عن هذه أنواع الثلال إما أن يكون طلباً وإما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء ثم قال وثالثا الى مجاز وإلى حافِطَة وحدُها أيضا عند بعضكم وحدوا ماها لا وحدها لحد الحقيقة وأيضا لا لا يستقيم البيت لقول وحدوا وحدها ما استعمله من ذاك في موضوعه وكل ما يجري حفاظا في اصطلاح قدم أقسمها ثلاثة الشرعي واللغوي والضرب والعرفي والعرفي هذا تقسيم آخر للكلام التقسيم الأول باعتبار مدلولي وهذا تقسيم باعتبار استعماله هذا تقسيم باعتبار استعماله وهو أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. الكلام عند البلاغيين وعند المتكلمين وعند الأصوليين أنه ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. نتكلم عن الحقيقة والمجاز من حيث كلام العلماء هنا، ثم بعد ذلك نغير لقضية المجاز القرآن ونحو ذلك على أكاد المجاز محيط المقام دون تفصيل من غير تفصيل. طويل لكن نبين ما يحتاج الى تنبيه فمنذ يقسمون الكلام الى حقيقة و الى مجهز الحقيقة عندهم هو كما ذكر الشيخ هنا ما من ذاك في موضوعه يعني استعمال الكلام على الوضع الاول استعمال الكلام على الوضع الأول. مثلا ولا لا يتصور إلا إلى اقتربنا، وهذا حقيقة ومن هنا يأتي النزاع، ومن من يأتي إثارات حول الموضوع والمنازع للتقسيم إلى آخر. حينما نقول استعمال الوضع الأول، نفترض. أن العرب حينما تكلموا أول ما تكلموا قالوا الأسد هذه للحيوان المفترس الجدار للبناء القائم إلى آخره الكذب فإذا هذا هو الوضع الأول ثم على على الافتراض هذا استعم نقل نفقة الأسد من الحيوان المفترس إلى الشجاع فصاروا يطلقون على رجل الشجاع أسد فإذا على التعريف الأسد حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع وتبعني ترتب على هذا الاستعارات في الناعية المكنية ومصرحة إلى آخر كل هذه أنواع المجازات وكذلك أيضا ذكر اللازم أو الملزوم أو الدلات اللازم على الملزوم أو الملزوم على اللازم كل هذه من أنواع المجازات سواء مجازات مجازات أو مجازات يومن هذه كلها ذكر الشيء وإيادت لازمه أو إيادت ملزمه كل هذه الأساليب يعودونها من المجازات سواء كانت استعارة سواء ومثله التشبيه كل هذه من أنواع المجازات لا والمقصود أن الحقيقة هي استعمال اللفظ بالوضع أول يعني حسب وضعه العرب أن تأتي بقضية جثار في تهواء اللغويون هذه اللغة التوقفية من الوضع اللغة كيف وضعت اللغة و... ومن قال إن العرب وضعوا الأسد هم وضعوه هكذا ولماذا لا تكون الأسد مشترك؟ لأن طيبة حتى اللغة العربية فيها المشتركة اللغة العربية فيها المشترك ولفظ المشترك يكون حقيقة في المعنيين كالخور مثلا القرء على الحيض على الطوع وحقيقة فيهما ما تستطيع أن تقول إنه حيض إنه حقيقة في الحيض مجاز في الطوع حتى يمثل أيضا الوط يعني هل هو العقد حقيقة في الوطية أو حقيقة ماذا الكلام طويل في ومن هنا يأتي الشققات الطويلة جدا وقد تفيد للذي يريد أن يبحر في قضية النظر في الحقيقة والنظر في المجاز إلى أخير هي معنا نستذكر لعلنا أنه الخلاصة فيها إفادة أو فيها شيء يجمع على الكلام شار فالحقيقة إذن عندهم هي استعمال اللفء بالوضع الأول هذا تعريف وهو <تصفيق> أولو لوحدها مستعمل من ذاك في موضوعه يعني في الوضع الأول وقيلة تعريف آخر ما يدري خطابا في اصطلاح قد يعني هناك تعريف آخر الحقيقة يقول لا الحقيقة ليست مستعمل في الوضع الأول لا إنما الحقيقة هي تعني الكلمة على حسب ما اتفق عليها المصطلحون المخاطبون مثلا الصلاة هي نشك في لغة لكن حينما اصطلح الشارع على أن جعلها أقوال وأفعال مختلفة بالتكبير مختلفة بالتسليم التسليم. مشتبه على ما اجتمت عليه من الكار وأقوال الآخرة قالوا هذه حقيقة على حسب الاصطلاح اصطلاح هذه الفئة ومثله الفاعل عند النحويين والمُتَدَّ والخَبَر طبعا الفاعل في اللغة هو الذي فعل الشيء فبناء الجدار فاعل ورقات الفاعل فمن فمن فمن يعني فعل الفعل فهو فعل فاعل بغض النظر نقول مرفوع ولا غير مرفوع ولا مسجون ولا محبوس ولا وقطع مكافأة ثلاثة فاعل وفعل لكن النحويون قالوه وجعلوه لمن وقع منه الفعل من رفع من الفعل سمع واعطوا رقم الرفع هذا مصطلح. فعلى التعريف الثاني الفاعل حقيقة عند النحويين الفاعل حقيقة عند الرعيل لأنهم مصطلح خاص لهم ومثله مثلا في الفئات الأخرى عند الأبطنة مصطلحات. وعند المحددين المصطلحات، وعند الشيعين والفقهاء ونحو ذلك كل عنده مصطلح. إذن هذا التعريف الثاني. وقيل ما يجري خطاب باصطلاح قديم. أقسامها الحقيقة وهذا التقسيم بناء على التعريف الثاني. هذا التقسيم بناء على التعريف الثاني. أقسامها ثلاثة شرعي. واللغوي والوضع والعرفي واللغوي والوضع والعرفي يعني والوضع مطلوب لأن يكون الوضع لكن الشعر ترى هو إذا ن يأتي بنعطف بي واللغوي وضع والعرفي إذا على هذا تنقسم الحقيقة على المصطلح الثاني الى ثلاثة الحقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية حقيقة شرعية بحقيقة لغوية بحقيقة عوزية الحديث الشرعيه كالصلاة هي في اللغة الدعاء او الدعاء بخير الدعاء او الدعاء بخير وفي الاسطلاح الشرع اقوال وافعال مختتمة من بالتكبر مختتمة بالتسريع الزكاة كذلك في اللغة النماء والظهارة بينما هي بالاسطلاح. طبعا. على مخصوص أو حق لطائبة مخصوصة في الوقت المخصوص أو نعم ذلك وهكذا في كثير من مصطلحات الشرع العباء كل مصطلحات الشرع السلم كلها حقائق حقائك شرعية هذه حقائق شرعية حقيقة الغوية طبعا وهي التي قلناها قبل قليل يعني مع وضعه بالاستعمال الأول. هداب الداب في حقيقة اللغة هي لكل ما يدب على الأرض، سواء على أربعة أو على رجلي أو يمشي على بطنه. والله خلق كل داب من منهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلي ومنهم يمشي على أربعة. إذا الدابة في اللغة سب كل ما يدب على الأرض. هي حقيقة في اللغة إذا هي حقيقة في اللغة لكل ما يدب على الأرض ويسير عليها برجليه بأربة بزحفة إلى آخر الحقيقة العرفية هي ما يتعرف عليه الناس إما أن يتعرف عليه العامة عرف عام كالدابة لدوات الأربعة ألا يقول دابة أهل من لا يفهمني لذلك الحمار وخيم وقد يقول البقرة كل اسم دواب. لماذا تسمى؟ إذا قل دابة في العرف العام ما يدخل فيها الحشرات ولا يدخل فيها الطيور ولا يدخل فيها. لأن هذا كله في العرف العام أن الدابة هي العرف لذات الأربعة. وفي اللغة لكل ما يدب على الأرض. وقد يكون عرفا خاصا، كعرف النحام النحام وعرف مثلا كما قلنا اللحم اللحم. جاء العرف على انه يطلق على لحم الأبل والبقر والغنم. من أكل سمكنا يقول لا لو ق لو قلت أكلت لحما ما يفهم أحد من أكلت سمك. إنما اللحم هي الأنواع المشهورة. لكن لو اردت أن تقول أكلت لحما ودود السمك لابد أن تقول أن تقول أكلت سمك حتى يفهم الناس لأن عرفهم أن اللحم يطلق على لحم غير سمك. وإلا في اللغة صحيح السمك لحم وتستخرج منه لحما عربية. إذا هذا عرف حقيقة عرفية. إذا أصبحت الحقائق تلام حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فيما نتعلم وإن كان ما أدرينا نتكلم عن المجاز الآن أو نوجيه لأننا سنتوقف هنا كلام المجاز في الجسد القاضمة ولا يكون. أو لا حتى يكون الكلام أبصد فيما يتعنق بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجازه ومجاز فيما يتعنق بالمجاز في القرآن إلى آخره وبخاصة أن هناك قاعد عندهم أنهم يقولون المجاز ما يجوز نفيه المجاز ما يجوز نفيه فلو قلت مثلا قابلت أسدا وعند تقصد شجاعا يأتي واحد وقلبت ما قابلت أسدا فالمجاز يجوز نفيه ومن هنا تحرّت من تحضّت لقال بأن في القرآن مجاز لأنه قالوا أن هذا ذريع لأن تنفى دلالات القرآن على حقائق خاصة الأسماء والصفات ونحو ذلك ولكن هذا كلام لعلّنا أن السبطة في الجلسة القادمة إن شاء الله إذاً تلخص معنا أن الكلام من حيث التركيب حقال ما يتركه منه إما من اسم وفعل أو فعل محافظة أو اسم وقلنا إنما لا يأخذ من صور ست كما ذكرنا وكذلك إما يتعلق في تقسيم وقلنا إن هذا ليس تقسيم للكلام الحقيقة وإنما هو بيان لحقيقة الكلام وأما الأقسام ينقسم من حيث المدلون وينقسم من حيث هو من حيث المدلول ينقسم إلى طلب وإنشاء وخبر ومن حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة وإلى مجلس. يا أقربكم الله الشيخ يعني على الإنشاء تمثله في القرآن يعني أقول ما أنه ليس خبرا.